بسم الله الرحمن الرحيم طاها حسين على هامش السيرة الجزء الأول عضرا عزيز المستمع فسأتخطى المقدمة وأقوم بإذن الله بتسجيلها في تسجيل منفصل واحد حفر زمزم كان عبد المطلب سمح الطبع رضي النفس سخي اليد حلو العشرة عذب الحديث وكان عبد المطلب أيضا قوي الإيمان تملك قلبه وتسيطر على نفسه نزعة دينية حادة عنيفة ولكنها غامضة يحسها ويخضع لها ولكنه لا يتبينها ولا يستطيع لها فهم ولا تفسير وأبوه من مكة حيث التجارة والثروة وحيث المكر والدهاء وحيث الوثنية السهلة التي لا تحرج فيها ولا مشقة وأمه من يثرب حيث الزراعة والصماعة اليسيرة وحيث اليهودية تجاوز الوثنية فتضعفها وتنقص من ظلها وتكاد تمحوها، وحيث الأخلاق اللينة والشمائل الحلوة، وحيث الظرف ونوعة الحياة، ولد في يثرب، ومات عنه أبوه فلم ينقله إلى مكه فنشأ بين أخواله، وتأثر بحياتهم، وتخلق بأخلاقهم، وسار سيرتهم، حتى بلغ الشباب او كاد، ثم أقبل عمه. فانتزعه من إقليم السهل الهين إلى إقليم آخر صعب عسير تجدب فيه الأرض ولا تبتسم له السماء إلا قليلا ويرحل أهله إلى الآفاق ويفد على أهله الناس من جميع الآفاق فهم يأخذون من الناس ويعطونهم ويبادلونهم الأخلاق والشمائل كما يتبادلونهم المنافع وعروض التجارة. ولعل أخلاق يثرب وخصال مكة قد اختصمت في نفس هذا الغلام ولعل اختصامهما قد طال ولعل اختصامهما قد قصر ولكنها على كل حال قد أنهت إلى شيء من الاعتدال آخر الأمر فلم, يمتلك فلم يكتمل الفتى شبابه حتى كان فتى من قريش ولكنه يمتاز من بقية فتيان القراش فيه ذكاؤهم وفتنتهم وفيه اباؤهم وعزتهم ولكن فيه دعة لم تكن مألوفة عندهم وفيه شدة في الدين قلما كانوا يرضون أو يبسمون لها على أن خصلة أخرى ميزته منهم أشد التمييز فلم يكن يصدر في حياته كما كانوا يصدرون عن الروية والتفكير وطول التدبر وإنما كانت تدفعه إلى العمل والاضطراب في الحياة قوة خفية يحسها ويأبى عليها ويغلو في الإباء ولكنه يضطر إلى أن يضع لها ويتمر بأمرها وكانت هذه القوة تصدر إليه أمرها في أشكال مختلفة تدفعه إلى العمل حينا وكأنها إرادته الخاصة وقد ملكت عليه حسه وشعوره فهو لا يستطيع عنها انصرافا ولا يملك لها خلافا وتتمثل له حينا آخر شخص واضح المخايل بين الصورة يلم به إذا اشتمله النوم فأمره أن يأتي كذا وكذا من الأمر وتنتهي إليه مرة ثالثة صوت رفيقا ولكنه ملح يملأ ذنيه يقضان ويملأ ذنيه نائما يحثه على أن يأتي كذا وكذا من الأمر وكان في هذا الصوت غموض وكان في هذا الصوت ابهام وكان في هذا الصوت جلال مصدره هذا الغموض والإبهام وكان الفتى ينكره ويرتاع له وكان الصوت يغمره ويلح عليه وكان الفتى يخاف هذا الصوت ويهواه وكان الصوت يتجنب الفتى حتى يؤسيه من نفسه ويلم به فيكثر الإذمان ولم يكن هذا الصوت يقع في أذن الفتى بألفاظ التي تقع في آذان الناس إنما كان يصطنع ألفاظا خاصة غريبة الجرس غريبة المعنى كانت إليه رفادة الحاج وسقايته بعد عمه المطلب فكان يطعم الناس إذا حج البيت ويسقيهم يجمع لهم الماء في أحواض من الإدم وكان يجد في جمع هذا الماء لسقايه الحجيج جهدا وعصرا فبينما هو نائم ذات يوم أو ذات ليلة أتاه آت رأى شخصه ولم يتبين له سمة ولا شكلا وقال له في صوت رفيق غريب فيه أنس وفيه وحشة أحفر طيبة قال وما طيبة فانصرف الشخص وانقطع الصوت وأفاق الفتى وفي نفسه ذعر وعجب وأمل وحاول أن يعود, يعود إلى النوم لعله يرى هذا الشخص أو يسمع هذا الصوت أو يتبين هذا الحديث ولكنه كان النوم قد خاص عينيه وانصرف عنه مع هذا الشخص الغريب ففكر واطال التفكير وقدر واطال التقدير وتقلب في مضجعه فاكثر التقلب حتى ضاق بالنوم واليقظه وساء مضجعه فجلس يرقي ببصره الحائر الى السماء لعل الشمس لعل شمس النهار او نجوم الليل تفسر له هذه الرؤية ويخفض بصره إلى الأرض لعله يجد في إطراقه تفسير هذه الرؤية ويمد بصره نحو الكعبة لعل صنما من هذه الأصنام المصنوبة يوحي إليه تعبير هذه الرؤية ولكن السماء صامتة والأرض ساكنة وعلى أصنام الكعبة شيء. كانه الهجوم فيرتد الى الفتى بصره متعبا مكدودا وتهوي نفسه الى قراره ضميره لعلها تجد لهذا الرمز تاويلا فلا تجد شيئا فيشتد بها الظهر ويزداد فيها العجب ويبقى الامل وينهض الفتى فيضطرب مع الناس فيما يضطربون فيه من أمور الحياة ثم يقبل الليل ويأوي الفتى إلى مجعه وقد أنسى كل شيء إلا أنه قد مشي كثيرا وأجهد نفسه كثيرا وأنه أشد ما يكون حاجة إلى أن يبسط عليه النوم جناحي ها هو ذا مغرق في نوم هادئ مطمئن وقد هدا من حوله كل شيء واطمان في نفسه وجسمه كل شيء ولكن ما هذا الشخص الغريب يقبل ساعيا إليه في اناءه حتى اذا دنا منه قال له في صوت رفيق غريب فيه انس وفيه وحشة أحفر برة. وجس وجسم الفتى هادئ مطمئن ولكن نفسه ثائرة مضطربة ولسانه يتحرك في ثقل وصوته ينبعث من بين شفتيه خفيفا رقيقا بهذه الكلمة وما بره فينصرف الشخص وينقطع الصوت ويفيق النائم وجلا مضعورا معجبا آملا ويفكر ويقدر ويتقلب ثم ينهض فيسأل السماء ولكنها صامتة ويسأل الأرض ولكنها ساكنة ويسأل أصنام الكعبة ولكنها مغرقة في البله والوجوم ويديق الفتى بنفسه وبالسماء والأرض والأصنام فيهيم على وجهه يلتمس في الحركة والاضطراب نسيان هذا الطائف الذي يفزعه ويغريه ثم يعمل الناس في أمور الحياة وينقض النهار بخيره وشره وحلوه ومره ويقبل الليل شيئا فشيئا فيبسط أرضيته السود على ما يحيط بمكة من جبال واكام وما يزال يمد في هذه الأرضية حتى يغمر كل شيء ويستر كل شيء لولا هذه المصابيح المشتعلة التي تشب في الأرض وهذه النجوم القليلة التي تضطرب في السماء وقد صمر الفتى مع السامرين فسمع أحاديث التجار عن غرائب الأقطار هذا يحدث عن صور بصرة وعظمتها وهذا عن الخرونق والسدير وهذا يذكر غمدان وهذا يصف أخلاق اليمانيين ومكرهم بالتجارة وهذا يتحدث عن سذاجة أهل الشام وانخداعهم لغربان العرب وهذا يذكر ما أفاد من ربح هنا باع الإدم في الحبشة وهذا يذكر للقوم ما حمل لهم من خمر بيسان هم في أثناء هذا كله يتندرون على العجم والأعراب ويتفكهون بأحاديث ويسخرون من أولئك وهؤلاء حتى إذا تقدم الليل واطمأن كل شيء ونهض الفتى ثقيلا فماشي إلى بيته متباطئا يود لو فر من النوم ويود مع ذلك لو نام فألم به هذا الطائف انظر إليه إنه لا يتردد أيقذف بنفسه في أمواج النوم التي تتمثل أمام عينيه أم يبقى على الشاطئ يقذال يداعبه النوم ولا ينام ليتردد ما استطاع ليمتنع على النوم ما وسعه الامتناع فإن هذه الأمواج المستخبة أمامه تستطيع أن تطغى على الشاطئ فتغمره وتغمر معه كل شيء وكيف يستطيع هذا الفتى أن يمتنع عليها وما استطاعت أن تمتنع عليه جبال مكة جبال مكة هذه التي تحيط به من كل ناحية انظر اترى حركة اسمع أتحس نبأ كل شيء هادئ كل شيء مطمئن فما نبوك وما امتناعك هلم إلى النوم لا تخف شيئا إن هذه الأمواج تريح ولا تغرق أقبل إلى هاتين الذرعات الذراعين الليتين تنتدان إليك فستنسى بينهما كل شيء ومن يدري لعلك تجد بينهما شفاء لنفسك الحائر وطبق الفتى جفنيه واندفع أمامه فاشتملت عليه أمواج النوم كما اشتملت على غيره من الناس والأشياء ولكن ماذا؟ هذا شخص يتقدم ساعيا هادئا كأنه يمشي على الهواء. حتى إذا دنا من الفتى، قال في صوت رفيق غريب، فيه أنس وفيه وحشة. أحفر المضنونة جسم الفتى، ولكن صورة من الحيرة قد ارتسمت على جبهته. وهذا صوت خفيف رقيق ينبعث بين شفتيه وهو يقول ما المضمون فانصرف الشخص ويفق الفتى مذعورا مأخوذا قد اضلم في نفسه كل شيء وأحاط اليأس بعقله وقلبه وضميره ولا يرتفع بصره إلى السماء ولا ينخفض إلى الأرض ولا يمتد إلى أصنام الكعبة ولكنه يدور حائرا وينهض الفتى وهو يقول ما أرى إلى أني سأجن لئن أصبحت لأتين الكاهن فنعلي أجد عنده من هذا العارض شفاء أقبل أيها الصبح أسرع في الخطو أرفق بهذه النفس الحائرة هلم إلى صوتك المشرق المضيء فبدد به هذه الأشخاص الماثلة فرق به فرق به هذه الظلال المضطربه من حولي ويقتل الفتاة ليلا طويلا ثقيلا حتى إذا كست الشمس بضوئها النقي ظواهر مكة وبطاحها أسرع الفتاة إلى المسجد يريد أن يقص أمره على الكاهن. ولكنه لا يكاد يبلغ مجالس قل... قريش في فناء المسجد حتى تذهب عنه حيرته ويفارقه وجومه ويمتلئ قلبه اطمئنانا وثباتا ماذا أزعم للكاهن أني مجنون وتشيع في هذه المقالة ويضحك مني حرب بني أمية ولداته ويتنظر علي فتيان مخزوم كلا ما أكثر هذه الخيالات التي تسكن إلي نفسها في قبور الموتى، وتختبئ في الكهوف والأغوار ما أضاءت الشمس واستيقظت الطبيعة فإذا أظلم الليل ونام الكون انتشرت هذه الخيالات في الجو فمنها ما يصعد في السماء يرعى النجوم ومنها ما يهبط الأرض يروع الناس وما أرى أن هذا الطائف الذي يؤرقني منذ ثلاث إلا خيالا من هذه الخيالات لعله ظل مية من موتى قريش قد أنسيه قومه فهم لا يزورونه ولا يقربونه لعله شيطان من هذه الشياطين التي تلح على الإنس فتتقاضاهم الطاع وتخضعهم لسلطانها كرها لعله نذير من أحد الآلهة يطالب بالتضحية والقربان لقد مضت أيام ولم تقدم إلى الآلهة شاتا ولم ينحر لهم جزور ولم تستبغ أرض المسجد بهذا الدم الحار القاني الذي تحب الآلهة لونه ورائحته إيه يا عبد المطلب تقرب إلى الآلهة بضحية ترضيهم لعلهم يرضون ولعلهم يكفون عنك هذا الشر وأقبل الفتى على مجلس من مجالس قريش فتحدث وسمع ولكنه كان شارد النفس فلم يطل الحديث ولا الاستماع ونهض موليا, ونهض موليا فلما انصرف عن القوم قال حرب بني أمية لمن حوله أرأيتم إلى سريب إني لاراه محزونا وإني لاعرف في وجهه الهم لم يحدثنا اليوم عن مآفر أبيه فاخر عمه ومضى الفتى إلى أهله فلما دخل على امرأته أنكرت عودته إليها من الضحى فاستقبلته دهشة وهي تقول إيه هي شيبة ما خضك؟ إني لانكرك منذ أيام أرا أراك مؤرق الليل قلق النهار قليل الحديث طويل التفكير ولقد هممت أن أسألك مرات ولكني خشيت ردك علي وانتهارك لي فإني لا أعلم فيكم معشر قريش رقة للنساء وعدعابه معهن ولكني لا أجد عندك ما أجد عند قومك فأنت صامت إذا خلوت إلى أهلك وأنت مقتب الجبين إن, إن ظلك معهم سقف تحدث ما يحزنك وخرج عن هذا الصمت الذي لازمته كن رجرا من قريش أشرك أهلك فيما يعنيك لقد أذكر يوم أنبأني أبي أنك خطبتني إليه لقد فرحت بهذا النبأ لقد كنت أتحدث إلى اترابي في البادية بأني سأصبح امرأة من قريش أجد من نعمة الحياة ولينها من ظرف الزوج ورقته ما لا يجدن تحت خيام بني عامر ابن سعصى ولكني وجدت نعمة ولينا، ووجدت حبا وعطفا ووجدت عناية لا تعدلها عناية ولم أجد أحب ما كنت أطمح إليه لم أجد منك ابتسام الثغر ولا انبساط الجبين ولا انطلاق اللسان قالت ذلك وانتظرت هنيها فأجابها زوجها بصوت هادئ حزين عزيز علي يا سمراء ما تجدين من حزن وما تحسين من خيبة أمل إني لأحبكي كما يحب الضمآن ما ينقع غلته من الماء العذب. إني لانس إليك أنسا يزيل عن نفسي كل هم ويحبب إلي الحياة ويرغبني فيها. إني أشتاق إلى التحدث إليك والاستماع لك والأنس بك. ولو خيرت لما عدلت بمجلسك مجلس قريش؟ ولا ببيتك فناء المسجد ودار الندوة ولكن قوة خفية عاتية طاغية تملك علي نفسي وتأخذ علي كل سبيل وتدفعني إلى حيث لا أدري ولا أريد إيه يا صمراء إني لمؤرق الليل قلق النهار مفرق النفس منذ ليال أني لا أخشى على نفسي شرا هذا طائف يلم بي إذا أغرقت في النوم. فيأمرني بصوت رفيق غريب. فيه أنس وفيه وحشة أن احفر شيئا يسمى طيب يسمى بره ويسميه المضونة. فإذا سألته عما يريد انصرف شخصه وانقطع صوته وافقت حائرا مذعورا. لقد هممت يا سمراء أن أقص رؤياي هذه على الكاهن وأن أصف له ما أرى وما أجد ولكني أشفقت أن يتحدث الناس عني أني مجنون أو أن يتنذر بي فتيان قريش فيقولون إن له رئيسا من الجن أشيري علي يا سمراء ماذا ترين؟ قالت سمراء هون عليك ولا تغل في الخوف ولا تسرف في الاشفاق ما أكثر ما يلم أمثال هذا الطيف بالناس عندنا في البادية فلا يحفلون ولا يأبهون ومع ذلك فما يمنعك أن تتقرب أنت إلى الآلهة في غير توسط للكاهن ولا توسل كم فضح لهم وقرب إليهم فسيردون وسيرد الفقراء والجائعون وسيغيذ ذلك قوما من قريش وما هي إلا ساعات حتى كان فناء المسجد يموج بالناس فيهم الفقراء قد أقبلوا من البطاح والظواهر وفيهم الأغنياء قد أقبلوا يقدمون الضحايا بين أيديهم هؤلاء يتنافسون أيهم يغلي الضحايا ويكثر منها وأولئك ينتظرون ويمنون أنفسهم بغريض اللحم وجيده لقد سمعوا أن عبد المطلب يريد أن يضحي وأن بني هاشم قد حفلت لذلك فكرهت أمية ألا تفعل فعلهم وكرهت مخزوم أن تسبقها عبد مناف فأقبل أشراف قريش يستقبلون في التضحية يستبقون في التضحية ويتنافسون في القربان تنافسوا تنافسوا أيها الأشراف استبقوا أيها الأغنياء فإن في ذلك شبع للفقراء وسعادة الأشقياء وقدت مكة يوما داميا سمينا كثر فيه الطعام وكثر فيه الشراب ورد ورديت فيه الأصنام وسعد الفتى بما راى ونسي الفتى ما كان يهمه وينغصه وقدر الفتى أنه قد صرف عنه الشر ورد عنه المكروه ورديت صمراء فتحدثت كثيرا وسمعت كثيرا وأضحكت زوجها وابنها الحارث بملح الأعراب ونوادر البادية وقالت لزوجها وهي تمسح رأسه احبب إلي بهذا الطائف الذي ارقك وأضناك فقد حقق أملي وأراني ما كنت أطمح إليه. ورسم في قلبي صورتك جميلة خلابة فلن أراك منذ اليوم مهما تكن الخطوب إلا باسم الثغر منبسط الجبين منطلق اللسان وهل السعادة إلا لحظات انقصار تصيبنا ولم ننتظرها ولم نقدر لها حسابا فما أسعد القلب الذي يحتفظ بهذه اللحظات حين تمر ويتخذها ذخرا للأيام وما يعرض فيها من الخطوب قال عبد المطلب اذا فأنت راضية يا سمراء إن رضاك ليقع, ليقع من نفس المحزونة موقع الماء من الأرض المجتبة أنعمي بما أنت فيه وانتظري أن يقدر الله لك خيرا منه فلو قد صرفت عني هذه القوة العاتية الطاغية لأريتك يا سمراء كيف تطيب الحياة وكيف ترق حواشي العيش وأول فتى إلى مجعه إلى مجعه راضيا مسرورا، واستقبل النوم مبتهجا له راغبا فيه ولكن هذا الشخص يقدم عليه ساعيا في هدوء كانما يمشي في الهواء حتى اذا دنا منه انحنى عليه ووضع على جبهته يدا بارده خفيفه وقال في صوت رفيق غريب فيه انس وفيه وحشه احفر زمزم واضطرب جسم الفتى كله واضطربت نفس الفتى كلها وانفتحت شفتاه عن هذه الكلمة. وما زمزم؟ قال الطيف بصوت رفيق مؤنس. قد فارقته الغرابة والوحشة ومازجته سخرية ورحمة. لا تنزح لا تذم. تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الاعصم قال الفتى الآن قد وعي. فتولى عنه الطيف باسما وهو يقول لله أنتم أيها الناس لا يكفيكم الوحي ولا تفقهون إلا سجع الكهان رويدا عما قريب سيضيء الصبح ونهض الفتى مبتهجا مسرورا فلما أصبح دخل على سمراء مشرق الوجه مضيء الأسارير قالت وهي تسعى إليه، ايهما أحب إلى نفسي، اشراق وجهك أم اشراق الشمس، ما انك قد قض... قضيت ليلا هادئا، قال أنعمي صباحا يا سمراء، لقد طابت الحياة منذ اليوم، إن هذا الطائف الذي يلم بي منذ ليال، طائف خير يأتي بالنعمة والغيث، إنه يأمرني أن أحتفر في فناء المسجد بئرا فلا أفعلن منذ اليوم ولئن ظفرت بها لا يشربن الحجيج في غير جهد ولا عصر هلم يا حارث خذ معولا ومكتلا ومسحا واتبع اباك الفصل الثاني التحكيم هم قد لبيت من دعاني وجئت سعي المسرع العجلان ثبت اليقين صادق الإيماني يدبعني الحارث غير واني جزلان لم يحفل بما يعاني هم فلا تصدق لنا الأماني مالي بما لم ترضه يداني كان صوت عبد المطلب يندفع بهذا الرجز عريضا يملأ الفضاء نقيا يكاد يبعث الحنان فيما يحيط به من الأشياء وكان كل شيء مستقرا لا يضطرب فيه إلا هذا الصوت العريض النقي وإلا هذه الذراع التي ترتفع بالمعول قوية ثم تهوي بها محتفره ثم تدعه إلى المسحات فتغرف بها التراب في المكتل إلا هذا الغلام الناشئ يرقب حركة أبيه ويسمع صوته يرد عليه رجع هذا الصوت كلما وصل في الدعاء إلى هذا البيت لا هم فلا تصدق لنا الأمان حتى إذا امتلأ المكتل حمله بذراعيه الضعيفتين وأسرع في شيء من الجهد إلى خارج المسجد فألقى ما فيه ثم عاد وأبوه يرفع المعول في الجو ويهبط به إلى الأرض ويملأ فضاء البيت بصوته العريض والعرق يتصبب على جبينه ولكنه لا يحس جهدا ولا يجد آياء وكانت الشمس قد ألقت على الأرض رداء من النور نقيا ولكنه ثقيل همد له كل شيء وأوى له الناس إلى بيوتهم يقيلون وانقطعت له الحركة وخفتت الأصوات إلا هذه الجنادب التي يروقها وجه الشمس ويسكرها لهيب القيف فتصدح بالغناء إذا سكت كل شيء قد أخذ الغلام يحس لذع الجوي وحر الضمأ ولكنه لا يقول شيئا بل لا يكاد يفكر في شيء إنما سمعه وقلبه لصوت أبيه وعيناه, وعيناه للمكتل والتراب ونشاطه لإفراغ المكتل إذا امتلأت وهما في ذلك إذا غلام يسعى قد أرسلته صمراء يحمل إلى الرجل والغلام شيئا من طعام وشراب حتى إذا انتهى إليهما وضع ثقله وقال مولاي هذا غذائك وغذاء الصبي قد أعدته سيدة العامرية هيأته بيدها وهي تعزم عليك لتصيبن منه ولترفقن بنفسك ولترفقن على هذا الصبي الحدث لقد قال الناس جميعا وهدأ كل شيء لهذا الوهج الذي يصهر الأبدان ويحرق الجلود وأنت فيما أنت فيه من, الجد من جد يضني وجهد يهلك لا تقيل ولا تستريح ولا تريح هذا الطفل الذي لم يتعود الجهد والعناء بعض هذا يبلغ كما تريد ولكن عبد المطلب لا يسمع للغلام إلا بإذن المعرض ولم يستقبله إلا بوجه مشيح إنما هو ماض في رجزه والطراب يده بالمعوى لارتفاعا في الجو وهبوطا إلى الأرض والصبي أدبعه بسمه وقلبه ولكن عينه ربما اختلست نظرة قصيرة ملؤها الجو والضمع والنهم إلى هذه السلة وما فيها وربما وقف ذهنه الصغير عن متابعة أبيه وانصرف إلى ما في هذه السلة يعد يعدده ويحصيه ويتمثله إن فيها لشواء غريضا وإن فيها للبلا يمازجه عسل. الذي حمله خاله فيما حمل من أهل هدايا البادية حين أقبل يزور أختهم منذ أيام وإن فيها لماء, لماء عذب ومن يدري لعل سمراء قد نقعت فيه شيئا من زبيب الطائف فإنها تجيد ذلك وتحسنه وعبد المطلب ماض في رجزه وفي حركة يده بالماء والمسحاء وقد امتلأ المكتل فيهم الصبي أن يحمله ليلقي ما فيه ويدن الغلام يريد أن يعينه في ذلك ولكن عبد المطلب ينهره نهرا عنيفا إليك يا غلام فما لهذا الأمر إلا عبد المطلب وابنه ويمضي الصبي بالمكتل ويعود ولكن الرجز قد انقطع وذراع عبد المطلب لا تضطرب بالمعوى صعودا وهبوطا وإنما هو مطرق إلى الحفرة ينظر فيها فيطيل النظر ثم يرفع بصره إلى السماء فيطيل رفعه ثم يدير عينيه من حوله كأنه يريد أن يلتمس شيئا أو أن يلتمس أحدا ثم يدعو ابنه في صوت ملؤه الدهش والحيرة والرضا والإشفاق هلما يا حارث انظر أترى ماء فيرد حارث كلا يا أبدي وإنما أرى ذهبا وسلاحا فقال عبد المطلب ومع ذلك فلم أعد بذهب ولا سلاح وإنما وعدت بالماء لسقي الحجيج إن وراء هذا الأمر لسرا ولكن هلوم يا بني فما أرى إلا أن الضمأ والجوع قد أجهداك وأقبل الرجل وعدنه على السلة فأصاب مما فيها ذاهلين واجنين ما أحسب أنهما وجدا لما يصيبان طعما أو حسا له ذوقا يصرفهما عن هذا الذهب الذي يتوهج في الحفرة وهذا السلاح الذي يظهر إنه كثير ثقيل حتى إذا فرغ من طعامهما عاد عبد المطلب إلى الحفرة يستخرج ما فيها فإذا غزلان من ذهب نقي ثقيل وإذا سيوف ودروع فيكبر ويرفع صوته بالتكبير ويسرع إليه أفراد قليلون كانوا قد بدأوا يفدون إلى المسجد كدأ قريش. حين كانت تخف وطأة القيث فإذا رأوا هذا الكنز دهشوا ثم تصايحوا ثم يفيد الخبر فيتجاوز المسجد وإذا شباب قريش وشيوخها يقبلون سراعا مستحين يسرع ببعضهم حب الاستطلاع ويسرع ببعضهم الآخر الطمع في الغنيمة ويسرع بفريق منهم باعث ديني غامض فيه خوف وفيه رجاء، وفيه إكبار للآلهة، وتوقع للمعجزه الخارقة، حتى إذا توافوا جميعا، واستوثقوا من أن عبد المطلب قد وجد كنزا، وعرفوا حقيقة هذا الكنز، وقوموا ذهبه الخالص، وصناعته البارعة، وما فيه من سيوف ودروع، أداروا أمرهم فيما بينهم، لمن يكون الكنز؟ قال هشام بن مغيرة إنما هو لقريش فقد وجد في المسجد وكلما وجد داخل حرم في أرض عامة فهو لقريش وقال حرب بن أمية إنما هو لبني عبد مناف خاصة فهم الذين احتفروا وهم الذين ظفروا وما ينبغي لقريش أن تغلبنا على خير ساقته لألال آله وتنازع القوم وطال النزاع واختصم القوم واشتدت الخصوب وعبد المطلب صامت مطرق لا ينطق بكلمة ولا يأتي بحركة هنالك صاحبه حرب ما لك لا تقول وأنت الذي وجد الكنز وأنت أحقنا بأن ترى رأيك فيه قال عبد المطلب في هدوء وأناه ما ينبغي أن يكون الكنز لأحدا. حتى نستشير الآله فما حفرت ولا ظفرت إلا بأمر خفي وما أرى إلا أن الآلهة في ذلك إرادة وقدر وقدرا لا نبلغهما حتى نسأل الكهان هناك وجمت قريش وغضب بنو عبد مناف وانكروا جميعا في أنفسهم أن يشرك عبد المطلب معهم الآلهة في هذا الكنز الدفين ولكنهم لم يقولوا شيئا وما كان لهم أن يقولوا شيئا ومن الذي يستطيع أن يرد قضاء الآية حمل الكنز إذن إلى الكعبة وأقبل القوم إلى الكاهن يسألونه أن يضرب الأقضاح وهو ذا يضرب بقد... بقداحه ثم يضرب ثم يضرب بين قريش والكعبة فتخرج القداح للكعبة ثلاث فيصيح عبد المطلب لقد ظهر قضاء الله، فليكن ما أراد تفرقوا يا معشر قريش تفرقوا يا بني عبد مناف فليس لأحد منكم في هذا الكنز نصيب أما هذا الذهب فسيضرب صفائح على باب الكعبة وأما هذه السيوف فستعلق عليها وأما هذه الدروع فستدخر في خزائنها ثم التفت إلى ابنه وقال هلم يا حارث اتبعني لنمضي فيما كنا فيه وتفرقت قريش وفي صدورها غل وحنق ولكن ثلاثة نفر من أهل الظواهر امتحنوا ناحية وأقاموا يرد يردد يرددون الطرف بين الكنز والكعبة وعبد المطلب ثم انصرفوا وقد فهم بعضهم بعضا وأصبح الناس ذات يوم وإذا الكعبة قد جردت مما علق عليها من ذهب وسلاح وراح عبد المطلب مع المساء إلى أهله محزونا مجدودا راضيا مع ذلك لم يفارق قلبه الأمل فاستقبلته سمراء فاترة لم تسعى إليه ولم تبتسم ولكنها لم تعرض عنه لم تتجهم فلما سألها عن هذا الفطور أطالت الصمت ولما ألح في السؤال قالت وبما تريد أن أبتهج ولما تريد أن أتسم لقد علمت منذ زفني أبي إليك أني قد تزوجت رجلا لك كل الرجال لقد أحببتك ولكني انكرتك لقد أملت فيك ويائست منك ثم عاد الي الأمل أول أمس ثم ها أنا ذات ترد إلي اليأس مظلما حالكا قبيح الوجه بشع المنظر كأنه الغول ماذا يلم بك الطائف أربع ليال يهيب بك ويلح عليك رمزا حينا ومصرحا حينا ومصرا دائما حتى إذا اذعنت لأمره وانهيت إلى ما سيق إليك من خير وادخر لك في الأرض من زهت زهدت فيه وانصرفت عنه وأشفقت أن تسلمه إلى قريش أو إلى بني عبد مناف فيقال القى بيده ونزل عن غنيمته فصرفت ذلك عنك وعنهم إلى هذه البنية أي الكعبة تخليها تحليها بالذهب وتعزها بقطع السلاح وماذا تصنع الأحجار القائمة بذهبك وسلاحك لله أنتم يا معشر قريش إنكم لتكبرون من هذا البناء المنصوب ما لا نكبر نحن في الباديه ولولا حاجتنا ومنافعنا لما هبطنا بطاحكم حاجين ولا معتمرين ولكنكم قوم ضعاف تكبرون ما لا يكبر ويغركم أن أفئدة الناس تهوي إليكم تحسبونهم يقبلون إليكم بالدين وينصرفون عنكم بالطاعة وإنما يقبلون عليكم بما عندهم من عروض وينصرفون عنكم بما تحملون لهم من الآفاق هل لا طولت قريش وانتظرت بهذا الكنز حتى تروح إليه؟ لقد كان فيه غنى لك ولهذا الصبي الذي تعنيه وتبنيه منذ ألم بك هذا الطائف هل لا تريثت أو اصطنعت الإناتة إذا لا الكنز الكنزة ولأصبحت أغنى قريش وأكثرهم مالا ولما استطاع بنو عبد الشمس أن يكاثروك بما يملأ خزائنهم من الدراهم والدنانير إذا لأقبلت إليك بنو عامر بقوتها وبأسها فأزتك ومنعتك من قريش ولكنك أشفقت وملأ قلبك الفرق وعبثت بنفسك بقية من كبرياء فأفقرت نفسك وقضيت على ابنك هذا أن يكون دون بني حرب ثروة ومالا قال عبد المطلب محزونا هوني عليك يا صمراء وأقل اللوم، فما أرى أنك تفهمين مما ترين شيئا لا أحب لوجهك هذا النضر أن تعلوه عبرة الحرص على المال وما أحب لصوتك هذا العذب أن تشوبه مرارة الحديث عن المال وما أرضى وإن نسلت نسلتك أشراف بني عامر أن تغدي من أمر قريش إن فيكم أهل البادية لطباعا غلاظا ونفوسا يملأها الطمع أنتم لا تحسبون الدين ولا تقدرون الغيب ولا تؤمنون إلا بما ترون ولا تخافون إلا القوة الظاهره لقد كنت أحسب أن مقامك طويل بمكة قد غير نفسك بعض الشيء فإذا أنت اليوم كما كنت يوما حضرت من بادية نجد إلى هذه البطحاء هوني عليك ولا تشغلي نفسك بما لست منه في قليل ولا كثير لقد أمرني الطائف أن أحتفر ووعدني أن أجد الماء لأسقي الحجيج لا أن أجد الذهب لغنيك وأدخل الخصبة على بني عامر فليس هذا الذهب لي ولا لقريش وإنما هو مخبوء لأمر يراد وإني لمن قوم لا يحبون الغضب ولا يستأثرون بما ليس لهم ولا يمنعون الحقوق فانتكو تكو ذلظة الأعراب وجفة البادية وجحودها قد شاقتك فزمي رحالك غدا وألمي بأهلك فهم أحق بك وأدنى إليك، قال ذلك ونهض غاضبا، وتركها واجمة. واجمة بهذا الحديث العنيف تقاوم غيظا، لم يلبث أن استحال إلى دموع غلاظ، تحضرت من على خديها كأنها لؤلؤ العقد قد خانهم النظام، وارتفع صوت عبد المطلب بالتكبير حتى امتلأ به المسجد وفاض من حوله وحتى اضطربت له مجالس قريش في فناء البيت فخف الناس إليهم وهم يقولون ما نرى ابن هاشم هذا إلا مطروقا يلقى من الجن شططاً ويريد أن نلقى منه شططاً أقبلوا إليه سراعاً يزدحمون وقد آل إشرافهم أشرفهم لأن وجدوه قد ظفر بكنز أو عثر على غنيمة لا يغبننه عليها ولا يعطننه من نصيب رجل, رجل من قريش وانتهوا إليه وهو يكبر ويصيح هذا طوى إسماعيل هذه بئر زمزم هذه سقاية الحاج لقد صدق الوعد وتحقق الأمل فنظروا فإذا عبد المطلب قد وجد الماء وإذا هو يستقي فيشرب ويسقي ابنه ويرسل الماء بيديه من حوله كأنه يريد أن يسقي الأرض والهواء والناس هنالك ابتسموا له ورافقوا به وقالوا لقد بررت بقومك يا شيبة وأنبط لهم هذا الماء يستقون منه إذا ظنت عليهم الينابيع فوصلت كرحم لتعرفن لك قريش هذه اليد قال ما أنتم وذاك هذه بئري قد حفرتها وكشفت طيها بأمر هبط إلي من السماء وهذا شرب ساقه الله إلي سأسقيكم منه إذا أردت ولكني أسقي الحجيج منه قبل أن أسقيكم فبذلك أمرت وأنا على ذلك قائم قالوا يا ابن هاشم انك لا تسرف على نفسك وتشط على قومك وتختلق على السماء ان هذه الارض ليست لك انما هي لله ثم لقريش وان كل ما وجد فيها هو لله ثم لقريش وانا لم نشهد امر السماء حين تنزل اليك تنزل أمر السماء على الناس إلا من طريق الكهان فأين الكاهن الذي أمرك أن تحتفر؟ قال يا قوم خلوا بيني وبين الماء فوالله لن تبلغوا منه شيئا أنتم تكثروني بعددكم وعديدكم ولكن الذي أمرني باستنباط هذا الماء حري أن يرد عني كيدكم ويحميني من ظلمكم انكم تستضعفونني حين تروني اني ابو واحد ولكن الذي سخرني لهذا الأمر خليق أن يمنحني من الولد من أكاثركم به وإني أقسم لإن منحني من الولد عشرة ذكور أراهم بين يدي لأضحين له بواحد وسمع. بنو عبد المناف مقالة عبد المطلب فثارت نفوسه وتعصبوا له وقاموا من دونه يردون عنه أدوان قريش وكاد الشر يقع بين القوم ولكن عبد المطلب قال يا قوم فيما قطعوا الأرحام وخفروا الذماء وعراقة الدماء إني والله ما أوثروا نفسي من دونكم بشيء فإن أبيتم أن تؤمنوا لي فهلما إلى حكم فليقض بيننا قال الملأ من قريش لقد أنصفكم ابن أخيكم من نفسه فليكف بعضكم عن بعض ولنحتكم إلى كاهنة بني سعد فما نعرف أبصر منها بمواقع الحكم وكانت قافلة قريش تتجهز لرحلة إلى الشام فأجمع القوم أن يصحبها رسلهم إلى الكاهنة في معاني فلما فصلت العير صحبها عبد المطلب في عشرين من بني عبد مناف وارسلت قريش معها عشرين من بطونها المختلفة ومضى القوم ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد حتى طال بهم السفر ونفد ما كان معهم من ماء واشتد بهم الضمأ وأحرق أكبادهم الصدا وغدو ذات يوم في فلات مصبوطة يحار فيها الطرف دون أن يهتدي إلى أمد ليس فيها عين ولا بئر ولا شجرة ولا عشب وإنما هي أرض ملساء رداء، تقع عليها أشعة الشمس المتهبة فتلهبها تحت الأقدام وقد يأس القوم من كل روح وقنطوا من كل وجهة فاجتمعوا يتشاورون. قال قائل منهم يا قوم إنما هو الموت فأنتم بين اثنتين إما أن تموتوا ضيعة وتصبح أجسامكم نهبا لسباع الأرض والجو لا تواريكم يد في التراب ولا تأوى نفوسكم إلى جدث تطمئن إليه وإما أن يقوم بعضكم على بعض ويواري بعضكم بعضا، فيكون لكل منكم حفرته وتعرف نفوسكم إذا هامت في هذا الفضاء الواسع وألمت بأهلها في بطاح مكة وظواهرها كيف تهتدي إلى أجسادها فتلم بها وتسكن إليها والرأي أن يحتفر كل منكم حفرته وأن تقيموا فأيكم ذهب الصدى بنفسه وأراه أصحابه وبكوا عليه فلا يذهب منكم ضيعة إلا رجل واحد تمتد به الحياة إلى أقصى أجل قال ذلك قائلهم ونهض فأخذ يحفر حفرته وتثاقل القوم بعد الشيء يفكرون في أولادهم وفي اخرتهم ويذكرون مكة ومن تركوا فيها من أهل وولد ومال ويذكرون الشام وينظرون إلى ما كانوا يحملون إليها من تجارة ويفكرون فيما كانوا ينتظرون أن يحققوا فيها من ربح. وتقدم رسل قريش إلى الكاهنة يتلاوامون في البئر وفي خصومتهم لصاحب الحق ثم ينهضون والموت يثقل نفوسهم فيعمد كل منهم إلى سنان يخط به حفرته في الأرض كل ذلك وعبد المطلب ساكت ساكن لا يقول ولا يوني ولكنه نهض فجأة وقال بصوته العذب العريض يا معشر قريش ما أعجزكم ها أنتم أولئي تلقون بأيديكم وتنتظرون الموت وتقطعون ما بينكم وبين أهلكم وولدكم من أسباب الحياة وإن فيكم لبقية من قوة وإن في إبلكم لقدرة على الحركة وفضلا من النشاط لا والله ما أنا بملم نفسي إلى الموت حتى يكرهني عليها هلما فاضربوا في هذه الأرض فلعل الله أن يجد لكم من هذا الضيق فرج ووقعت ألفاظ عبد المطلب هذه من نفوس الناس موقع الغيف وإذا الآمال تحيا وإذا النشاط يتجدد وإذا القوم ينهضون إلى رواحهم وإذا هم يؤثرون أن يتخطفهم الموت على أن يسعوا هم إليه وينهض عبد المطلب إلى راحلته حتى إذا جلس عليها وسجرها نهضت وهمت لتندفع ولكن ماذا؟ ماذا يسمع القوم؟ ماذا يرون؟ هذا عبد المطلب يصيح بأعلى صوته مكبرا وهم يلتفتون فإذا عين غزيرة قد انفجرت تحت خف الراحلة وإذا هي تفور وإذا الماء ينبسط من حولها فينقع غلة الأرض المحترقة قبل أن ينقع غلة القوم الظماء. هلما يا معشر قريش إلى الماء الرواء قد فجره الله لكم من الصخر الصلد هلما فاشربوا واسقوا إبلكم واملأوا مزادكم هلما فانعموا بهذا الماء الصافي النقي البارد في هذه الفلات القائمة المحرقة والقوم يجرون بالرضا والغبطه وإن للإبل من حولهم لأطيطة ملؤه الرضا والغبطة أيضا ومن ذا الذي زعم أن نفوس الناس وحدها هي التي تجد اللذة والألم وتشعر بالسرور والحزن روية الناس وروية الإبل وروية الأرض وقالت رسل قريش لعبد المطلب عد بنا يا شيبة إلى مكة فقد قدي علينا وان الله الذي اسقاك في هذه الصحراء وانقذنا بك من الهلاك هو الذي اسقاك في مكه وساق اليك ما تروي به الحجيج واقبل البشير على سمراء ينبئها بان زوجها قد عاد اليها سالما موفورا مظفرا فقالت وعلى ثغرها ابتسامه الكئيب المحزون حبذا شيبه مسافرا حبذا شيبة مقيما لكن شيبة لن يخلص لي منذ اليوم إنه لا يريد كثرة الولد وأي نساء قريش تستطيع أن تمتنع عليه. ثم أشرقت شمس الغد على عبد المطلب وهو يسعى إلى عمر بن عائذ المخزومي وهي أم جماعة من ولده بينهم عبد الله dot my dot com.